وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ فقلنا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لك ولزوجك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 وَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَغُ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَقَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِيقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَالَ هَبِّ قَوْمِهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ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 لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تأتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان ما اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّمُ تَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن ترجمة